أرونا أيها يوم الدين يومهم ماذا ما اليوم أنا ما أصلح عليه. ما عليه. هذا دواء كثر. نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي